ي أيه الذيينَ آمن التَّقُ اللهَّ حََّ تُ قاتِِ وَلا توتٌ مُونَ إللاا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 ثابت بدعه وكل بدعه في وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والها وانما توعدون لاتى وما انتم بمعجزين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين ثم اما بع ايها المسلمون الكرام معنا في حديثنا اليوم اية من كتاب ربنا تبارك وتعالى من سورة البقرة وهي قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هذه الآية هي بحسبنا لخطبة اليوم بحول الله والله المستعان وإنا إن شاء الله لمهتدون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الابتلاء معناه الاختبار والامتحان اختبر الله عز وجل إبراهيم بكلماته وامتحنه بكلمات عبارة عن أوامر ونواهي وتوجيهات وتعليمات من رب العالمين تبارك وتعالى اختبارا منه لإيمان إبراهيم وامتحانا منه ليقين إبراهيم ولتوحيد إبراهيم عليه السلام والناظر بعين البصيرة لحقيقة وجودنا وخلقنا إنما نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل والعبادة هي عبارة عن امتحان واختبار لإيمان الناس قال تعالى <تصفيق> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليمتحنكم ويختبركم ايكم احسن عملا وقال تعالى في مطلع سوره الكهف ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلواهم لنختبرهم ايهم احسن عملا فهل علمنا نحن ذلك جيدا وانتبهنا له وتيقننا واستيقظنا وعلمنا أننا مختبرون وممتحنون ومبتلون في كل صغير وكبير فنظرنا إلى ما ينفعنا فاستقمنا عليه أم أننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه باختصار أن الإنسان ماذا ينتظر ينتظر الغنى المطغيا أن يكون غنيا فإذا كان غنيا أطغاه الغنى وإن لم يكن غنيا وكان فقيرا أنساه الفقر وإن لم يكن على أي حالة من هذه ينتظر إلا موتا مجهزا يأتيه بغته دون أن يشعر هو بشيء أو أن يكون كبيرا في السن فيكون هرما مفندا أو غير ذلك الناس على أن يوصل من هذه الأوصاف وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وكلمة إبراهيم كلمة باللغة السريانية وهي قريبة من اللغة العربية لكن معناها باللغة العربية أب رحيم أو أب راحم لماذا قالوا لأن الله عز وجل وجل جعل إبراهيم عنده رحمة للأطفال لأطفال المؤمنين والمسلمين وأطفال الناس الذين يموتون في الصغر فقد جعل هو وساره كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون في الصغر وقد استدل العلماء على ذلك بحديث رواه الإمام الزخاري من حديث سامرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤية الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية طويلة فكان منها أنه قال فانطلقنا حتى أتينا روضة خضراء وبها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وحوله صبيان ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أنه إبراهيم عليه السلام وأن الصبيان الذين هم حوله هم أولاد المؤمنين الذين يموتون في الصغر حول إبراهيم ومعه زوجته صار فهو أب رحيم لرحمته بالأطفال حيث جعله الله عز وجل كافلا هو وسار زوجته لاطفال المؤمنين الذين يموتون في الصغر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات <تصفيق> ابراهيم عليه السلام هو ابراهيم وابن تاريخ ابن ناخور وفي التنزيل, وفي التنزيل في كتاب الله عز وجل آزر كما قال تعالى في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقال العلماء إن اسم آزر إنما كان اسم الصنم الذي يعبده أبو إبراهيم ولما كان مولعا بعبادته غلب على اسمه وقالوا أيضا من المعقول والمكبول أن يكون أن ابراهيم كان لإسم أبيه إسمين ابن تاريخ أو آزر لا خلاف بين هذا وكان لإبراهيم عليه السلام أربع بنين إسماعيل وإسحاق ومدين ومداء وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات رب العالمين اختبر ابراهيم بكلمات الكلام لك أنت عندما تستطيع اسمع ايها المؤمن الى هذا الى هذا الكلام في كتاب الله استوجب عليك الامر ان تبحث ابراهيم خليل الرحمن دخذ الله ابراهيم خليله ابتلاه امتحنه بكلمات كيف امتحنه وما هي هذه الكلمات التي امتحن الله عز وجل بها ابراهيم قال العلماء بالتكاليف الشرعية ولما كانت التكاليف الشرعية كلام رب العالمين قال كلمات يعني القرآن كلام أوامر ونواهي وتوجيهات وأحكام وذكر للغيب والجنة والنار وغير ذلك فهو كلام السنن كذلك كذلك الدنيا كلها قائمة بالكلام اذا اردت ان تبني بيتا امرت وقلت سابني بيتا كان الكلام اولا اذا اردت ان تفعل أي شيء انما هو بالكلام حتى ان الله تبارك وتعالى سمى عيسى عليه السلام كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وانما عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فسمى عيسى كلمة كلمة الله لأن الله تعالى قال كن خلق الله عز وجل الكون كله بكلمة كن للسماوات ل الاراضين لعالم, لعالم البشر لعالم الجن انما امره امره اذا اراد شيئا ان ايقول أي له كن فيكون. فيكون فرب العالمين يقول انه اختبر ابراهيم بكلمات الكلمات قال العلماء وظائف الشر قالوا التكاليف الشرعيه قالوا الاسلام قالوا وهي 30 سهما 10 منها في سوره براءه والأخرى في صورة الأحزاء والأخرى في اول المؤمنين المؤمنون وفي آخر المعارج أما التي في صورة براءة يقوله تعالى التائبون العابدون السائحون الحامدون الركعون الساجدون الامرون بالمعروف والنأهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وأما الأخرى التي في كورة الاحساب وهي قوله تعالى انا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعدى الله لهم اغسرة واجرا عظيمة واما التي في اول المؤمنون وهي قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسة هم فيها خالدون وأما التي في آخر المعارج من قوله تعالى الذين هم على صلاةهم دائمون والذين, هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشقون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون سلاثون سهما سهمل سهمل سهمل العصرة سهمل الأولى سهمل في سورة براءة, براءة, براءة ثم الأحزاب زاب زاب ثم المؤمنون زاب زاب ثم المعارج كل هذه الصفات معارض والعبادات معارض التي استمعتم, استمعتم إليها اختبر اليها الله عز وجل بها إبراهيم وكلف الله بها إبراهيم فماذا كان من إبراهيم قال الله أتمها اتمها على اكمل وجب كان من احسن التائبين والعابدين والراكعين والساجدين والسائحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله كان على أعلى درجه وعلى أعلى مرتب أما التي في اول المؤمنون في خشوعه في صلاته وعبادته وإعراضه عن اللغة وحفظه لفرجه وأدائه, وأدائه لزكاته ووفائه, ووفائه, ووفائه لأمانته وعهده. وعهده كان على أعلى درجة, درجة وأرفع منزله, منزله. وفى أتمم, وفا وفا أتمم وفاة وأكمل وفاة والله عز وجل ذكر إبراهيم وقال وإبراهيم الذي وفى وفى أي بما أمره الله عز وجل به يعني أنت عندما تستمع إلى هذه التكاليف التي استمعت إليها في كتاب الله والكلمات التي امتحن الله عز وجل بها إبراهيم هل أنت إذا نظرت تجد وقتا انت ابراهيم, إبراهيم. إبراهيم. فارغ إبراهيم. من العمل او من العباده إبادة. او من الاطاء ابدا ابدا لا من الليل ولا من النهار عينه أبداً. تعمل أبداً. لله لسانه أبداً. يعمل لله, يعمل لله. لله. جوارحه لله. لله فكره لله. لله حركه لله لا. حياته لا. لله قال تعالى قل ان صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت من من من الله من ربي تبارك وتعالى انا امرت من ربي تبارك وتعالى ان تكون حياتي كلها له وان يكون مماتي كذلك ذلك وان اقر وان اعترف وان اجتهد ان لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وفى إبراهيم عليه السلام في توحيده لله عز وجل في يقينه وتوكله على ربه واستعانته بربه تبارك وتعالى لم يلتفت عن شيء أبدا إلى شيء من متاع الدنيا ولا من زخرفها كما ستستمع أنت الآن قال العلماء الكلمات من ضمن هذه الكلمات كلمات كلمات أن الله امتحنه بالأمر والنهي امتحنه بذبح ولده, ولده امتحنه بآداء الرسالة أما الأمر والنهي وأنت عندما تستعرض بعض الآيات في كتاب الله في قصة إبراهيم عليه السلام كما في صورة البكرة مثلا عندما أمره الله عز وجل أن يدعو النمروذ ابن كنعان وهو ذلك الجبار المتكبر الظالم المتغطر خطر هذا الرجل كان قد ملك الكون كله لان الكون كون ملكه اربعه باع مؤمنين وكثرين اما المؤمنان فهو سليمان وذو القرنين واما الكثرين فهو النمروذ ابن كنعان ومختنصر تخيل أن رجلا ملك هذا الملك كله كان ملك ملكا صغيرة ولا محافظة ولا دولتين ولا قارة. انما ملك الكون كله. وانت عندما تستعرض ملك سليمان. كما اعطاه الله عز وجل هذا الملك تعرفه هذا. ولما تكر عن ذي القرنين في اخر سورة الكاف. كما قال تعالى انا مكنا له في الارض. واتيناه من كل شيء سببا. فاتبع سببا. حتى اذا بلغ مغرب الشمس. والاية التي بعدها حتى حتى اذا بلغ مطلع إذن وصل إلى مغرب الشمس عندما تغرب نهايتها وبلغ مطلع الشمس آخر الكون عندما تطلع ملكه الله عز وجل هذا الكون وهذا النمروذ ابن كنعان ملكه الله تبارك وتعالى الكون أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يواجه هذا الجبار المتغطرس وأن يبين له أن الله تعالى هو مالك الملك وهو خالق الكون وهو المستحق العبادة وأنه هو الاله الواحد سبحانه وتعالى قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميه لم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه أن أعتاه الله الملك جاد لإبراهيم من أجل أن الله أعطاه الملك فأصبح بهذا الملك يجادل إبراهيم عليه السلام أن أتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يُحي ويميه قال أنا أُحي وأُميه قال ابراهيم أفله فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فأتي بها من المغرب, المغرب فبهت المغرب الذي كفر كفر والله, كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذه صورة من الأمر والنهي, والنهي ايضا صورة أخرى, أخرى قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يمصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم, إبراهيم. لئن لم تنتهي منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي تلاه الله عز وجل وأمره بالأمر والنهي كما أمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون وأن يأمره وأن ينهى وطلب موسى من ربه أن يهب له أخاه هارون نبيا وقال من أجل أجل يعينني على دعوة فرعون وفي بعض الاسرائيليات ان موسى مكس امام باب فرعون ثلاث سنوات لم يفتح له او ثلاثة اشهر لم يفتح له حتى ضرب الباب بعصاه المعجزة فاحدثت سلسالا عظيما لقصر فرعون قال ما هذا قال رجل بالباب يريد ان يقابله قال اقال ادخلوه علي اعانه الله عز وجل وامده وقال انني معكما اسمع وارع الله عز وجل بالامر والنهر امتحنه الله عز وجل بذبح ولده رزق ابراهيم اسماعيل على كبر سن على مضض فلما كبر الولد وصار يافعا يا نعا صار كالرجال شابا يذهب ويجيء مع ابيه ويعمل مثل ابيه امره الله عز وجل ان يذبح هذا الولد فما كان من ابراهيم وهي رؤية في المنام. لم تكن على الحقيقة يعني الملك أمامه ورؤية الأنبياء كالعيان تماما حق. صدق إبراهيم الرؤيا وأخذ ولده بعد أن أخبره بأمر الله عز وجل وقال يا بني إني أرى في المنام أني أتبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين ألقاه على وجه ليذبحه من قفاه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم استجاب إبراهيم عليه السلام لأمر ربه تبارك وتعالى وكانت رؤيا في المنام واستجاب له ولده واستسلم هو إسماعيل لأمر الله عز وجل ولم تكن هناك معارضة ولا مجادلة لعلم الولد وتصديقه لأبيه وحبه لأبيه وعلمه أن أباه نبيا اجتباه الله عز وجل وهو من أولي العز استجاب لأمر أبيه واستسلام الإثنين لأمر الله عز وجل وكانت النجاح من رب العالمين تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم لكن الله تعالى قال ان هذا لهو البلاء للأسف المبين مبين. اعظم انواع البلاء بلاء واعظم بلاء. انواع الاختبار والامتحان الحال. أن يرزق الرجل, الرجل ولد ولد على كبر سن وبعد ان صار رجلا وهو يقول اي اصبح عندي رجل يؤمر ان يذبح ان يذبح هذا الولد فيستجيب فتاتيه النجاح من رب العالمين تبارك تعالى اتناه الله عز وجل باداء الرساله لقومه اذ كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأصنام والأوسان والأهواء والتقاليد والعادات رب العالمين أمره أن يدعو الناس جميعا إلى رب العائلة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الاعتدال والاستقامة قال العلماء الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد أما التي في الرأس المضمضة والاستنشاك والسواك وفرق الشعر هذه التي في الرأس وأما التي في الجسد تقليم الأظافر حلق العانة نتفو الإبط غسل مكان البول والغائط بالماء الاختتان ابتله الله عز وجل بهذه الطهارة أداها إبراهيم على أكمل وجه أما الخمسة التي في الرأس قص الشارب المضمضة الاستنشاق السواك فرق الشعر أداها إبراهيم على أكمل وجه كان رجلا نظيفا طاهر الأنف والفم طهر القلب عفيف اللسان جميل المنصر, جميل, المنصر جميل, الكلام جميل الكلام سبحان الله العظيم من رآه أحبه, أحبة كنبينا صلى الله عليه وسلم ابتلاه بقص الشارب أن يقص شارب يعني الشنب يعني لو حد يشفاهل كلمة الشارب والسنة عندنا كما في كتاب اللباس في صحيح البخاري في باب اعفاء اللحة لحة لحة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهيكوا الشوارب ووفروا اللحة لحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية ثقيل اللحية تملأ صدره كان ابيض مستنير مائل الى الحمرة واسع الجبين اكحل العينين مرجل الشعر عظيم الكفين والقدمين رحب الكفين والغيين قدمين عظيم, عظيم المنكبين كبين. يضرب شعر رأسه, رأسه الى منكبيه صلى الله عليه وسلم فقص الشارب او جز الشارب وهذه السنة التي عليها اكثر المزاهب الامام احمد والامام ابو حنيفة والامام الشافعي الا ان الامام مالي قال ان هذا الجز فيه المسنة وعندنا الحديث الحديث السابتة في صحيح البخاري وغيره وغيره قال استعمال السواك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة المضمضة الاستنشاق تنظيف الأنف والفم وكثيرا من مثل هذه الأشياء مما تنفر الزوجة او تنفر الزوج من زوجته لكن إبراهيم كان على أعلى مرتبة من نظافة بدنه صلى الله عليه وسلم فرق الشعر أيضا سنة للرجال والنساء ومن أحب أن يطلق شعره ينظفه ويفرق شعره من ال من, ال من الوسط للرجال والنساء كل هذا ثابت في دين الله عز وجل وهو من سنن الفطرة أما التي في الجسد حلق العان لا تزيد عن أربعين يوما نتف الإبط تقليم الأظافر من الأوساخ والأضران الإختتان الإغتسال مكان البول والغائط بالماء سنة أبيكم ابراهيم وفى ابراهيم عليه السلام في هذه السنة وهذه الأوامر على أكمل وجه كان على أكمل ما يكون من الطهارة كما قال العلماء امتحنه الله عز وجل بالطهارة وهذه ليست سهلة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل البيت كانت تقول بالسوء السواه. اول ما يدخل البيت يخرج السواك فيستاك به. حتى لا تشم زوجته رائحة فمه. فما بالكم برائحة الدخان والمعسل والسجائر. فما بالكم بامثال هذه يعني اشكال هذه الاصنار من الروائح. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا. او قال يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. امتح امتحنه الله عز وجل بالطهارة فوفاها على اكمل وجه, وجه. قال العلماء قال الحسن رضي الله عنه, عنه. عنه امتحنه الله عز وجل بالخلال السه ايه الخلال السه الكوكب القمر. القمر الشمس, الشمس. النار نار. الهجرة, الهجرة. الاختتان. الاختتان رب العالمين اجلس ابراهيم ذات ليلة وامره ان يرقب ملكوت السماوات والارض وان ينظر في السماء, في السماء. جلس ابراهيم عليه السلام, السلام ونظر الى السماء فراء كوكبا باديا, باديا قال هذا ربي ربي فلما افل قال لا احب لا أفل الافلين أفلين أفلين فلما رأى القمر بازغا في آخر الليل قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة في أول النهار قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشرقين لكين وجادله قومه, قومه قال اتحاجون في الله وقد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 كان هذا استدراج لكوم إبراهيم ينتقل من مرحلة إلى أخرى من أجل استدراج عقولهم هذا كوكب لكنه خرج ولم يستقر إذن لا ينفع أن يكون إلها هذا القمر كان غائبا وخرج ثم أفل لا ينفع أن يكون إلها إذن أنه لم يستقر هذه الشمس كذلك أفل وخرجت وذهبت لا تنفع أن تكون إلها لأنها لم تستقر هذا الكون كله الناس جميعا يحيون ويموتون يكبرون في السن ويموتون ويرحلون لا يبقى شيء على حاله الدنيا تتغير البلاد تتغير الناس يتغيرون الألوان تتغير اللغات تتغير الصيف والشتاء ليس هناك لشيء استقرار في الكون كل هذه المخلوقات كمثلي كما أنني مخلوق انا من ضمن هذه المخلوقات هي تعيش معي وأنا أعيش معها, معها. لا يصلح منا أحدا أن يكون إلها لكن لا بد أن يكون هنا هناك إله لا أول له ولا آخر له أول بلا ابتداء وآخر بلا والله تعالى يرث الأرض ومن عليها كانت حقيقة لا بد إبراهيم عليه السلام أن يبرهن عليها وأن يري قومه حقيقة هذا الوجود وأنهم خلقوا من أجل عبادة الله عزيزي سوجل ومن اجل توحيد الله تبارك وتعالى لا ابراهيم اول من قلم اظافرة اول من ارتد السروال اول من اضاف الضيف اول من صعد المنابر اول من ضرب بالسيف لما رأى الشيبة في لحيته قال ما هذا يا رب رب قال وقار قال اللهم زدني وقارا اللهم زدني وقارا ونحن عندما اهدخل الشعارات البيطاء في وجوهنا حين يغتدي عن تتقزز أنفسنا منها سبحان الله قال الله تعالى وقار وما من مسلم يشيب شعبة في الإسلام يعني يصل على إسلامه فيشيب شعره وهو على الإسلام إلا غفر الله عز وجل له وإلا أدخله الله تبارك وتعالى الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولبه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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الكرام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ان اتم ابراهيم كل الاوامر والنواهي والعبادات على اكمل وجه والطهارة على اكمل وجه والتوحيد واليقين على اكمل وجه لم يبقى هناك امر اعظم ممن امتحن الله عز وجل به ابراهيم الا امرا واحدا هو ان يؤمر بذبح ولده ولو أن الله ابتله بموت إسماعيل موتا طبيعيا لكان أهوا ولو أن إسماعيل قتله رجل آخر أو ذبحه رجل آخر لكان أهوا ولو أنه مات في حادثة لكان أهوا من أن يزبحه أباه بنفسه يأخذ السكين بنفسه فيذبح ابنه لم يبقى هناك ابتلاء من درجات الابتلاء اعلى ولا اعظم من هذا الابتلاء اختبر الله عز وجل به ابراهيم فنجح ابراهيم في هذا الاختبار اذبح ولدك بعد ان اتم كل شيء نعم يا رب اخذ ابنه وذهب ليذبح ابتلاء من الله عز وجل, عز وجل. لم يبقى هناك شيء شي. إذن أنت يا إبراهيم, إبراهيم, إبراهيم, إبراهيم أصبحت الآن إبراهيم تصلح ان تكون إماما, إماما. إماما. إنت, إنت, إنت, أنت الآن آه. إنت آه. إنت آه. بعد أن جزت هذه الاختبارات إنت والانتحانات آه. أنت الآن أن تكون قائدا أن تكون إماما للناس في الصلاة أن تكون مفتيا أنت الآن تصلح أن تكون حاملا رسالات الله ومبلغا عن الله الله أنت بكل هذه الصلاحيات التي أعطاك الله عز وجل إياها ونجعت فيها واختبرك وامتحنك فيها فنجعت أنت أصبحت الآن بكل هذه المقومات تصلح أن تكون حاكما وقائدا وإماما ومفتي قال فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بالمان بالمان. والإمام هو القدوة كالطريق الذي أنت تسلكه تجعله لك إماما ليوصلك إلى الهدف كخيصة البناء الذي انت تصنعه فتمشي عليه فتتم البناء الإمام هو الطريق هو الأسوى وهو القدوة إني جاعلك للناس إماما انت الآن أصبحت تصلح أن تكون إماما وقائدا إبا دي المقوبات استدل العلماء جميعا على ان الإمام والقائد والمفتي والمصلي بالناس الذي تقبل منه شهادات في الأحكام أن تتوفر فيه هذه الصفات وأن تكون فيه هذه المكومات إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي رغبة من إبراهيم في ذريته قال أعلم أنه لا ينال عهد الظالمين لن يوفق أحد أبدا ظالم أبدا لن يوفق أن يكون إماما ولا يقتد الناس به إذ لم تكن فيه هذه الصفات لن ينال عهدي لن ينال توفيقي ولا محبتي لن ينال نجاتي ولن ينال نصرتي ولن ينال الفوز لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى مهما عمر فيها وبقي فيها لا ينال عهد الظالمين من الذي ينال عهده سبحانه وتعالى المتقون الصالحون الإمام يجب أن تتوفر فيه هذه الصفات صفات الصلاح والتقوى والبر <تصفيق> والاستقام والاعتدال حتى الذي يأم الناس في الصلاة يجب أن يكون مستقيما معتدلا وأن يكون حافظا وأن يكون عالما الذي يفت الناس يجب أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون قائدا للناس يجب أن تتوفر فيه أهزو الصفحة في شكلام رب العالمين إبراهيم كان كذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان قائدا أم لا؟, ام لا كان حاكما ام لا, أم لا؟ كان مفتيا أم لا؟, ام لا كان داعيا ام لا؟ لا؟ كان اماما للناس في الصلاة أم لا؟, ام لا باي شيء وصل الى هذه الدرجة بعبوديته لرب سبحان الذي اسرى بعبده بعبده ليلا بعبوديته لله وتوحيده لله وتبليغه رسالات الله فكه هو القائد الامة وامام الامة وهو القدو الله اسوة حسنة. حسنا التساب بكتاب الله وبالحكمة التي علمه الله عز وجل الله ايهاها صار هو القدوة لهذه الامة الى يوم القيامة حتى البر والفاجر يتحدث ويقول قدوة محمد اسوة محمد صلى الله عليه وسلم الميكم كذلك هو كذلك واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس امامه قال لا ينال عهد الظالمين وهؤلاء وأمثال هؤلاء الذين لا يحل لأحد ولا يجوز لأحد أن ينازعهم في الأمر مهما كان لأنه, لأنه توفرت فيهم الصفات التي وفرها الله عز وجل في إبراهيم وكانت في ابراهيم عليه السلام والكلام حول هذه الآية يطول وغيرها من الآيات ونكتفي بهذا القد وندعو الله تبارك وتعالى عسى أن يقبلنا اللهم اهدنا في من هديت. وتولنا في من توليت, توليت. وعافنا في من عفيت. عفي اللهم عافنا فيمن عافيت. الله <Thio> اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. ولا ميتا الا رحيته. ولا مريضا الا شفيته. ولا مريضا الا شفيته. ولا مريضا الا شفيته. ولا فقيرا الا اغنيته. ولا فقيرا الا اغنيته. ولا سوء الا صرفته. ولا عسيرا الا لا يسرته ولا هم إلا فرجته ولا دعاء إلا أجبته ولا عملا إلا قبلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا غائبا إلا ردته رب أهت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها, أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفركنا من بعده تفركا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقيم الصلاة